قال عما قليل لا يصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم ان شئنا من بعديم قرونا اخرين م تَسْبقُ مِنْ أَُّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُون ثَُّ أَ الرَّسَلَّا رسُن تَترا كُلمَ جَأَأَُّ تَ الرَسُولهَا كَذَّبُ فَأَتْبَعنَا بَعْضَهُم بَعضَعُوا وَجَعََّهُْ أَحَادِيث فَبُعدْدَلِّقَوْمِ لا يُؤْمِنُون ثُمَّ أَْسَلَّامُ سَاوأَخواَهُهَا رُونَ بِآياتِنَ وَسُنْطانٍ مُبِين إِلَ فِ الرَعَونَ وَمَلَئِهِ فَسْتَكْبَرُوا وَكَانوا قَوْمًَا عَين فَقالَاوا أَنُؤممِنُ لِبَ شَرينِ مِثلِنَا وَقَومُهُ مَا لَنَا عَابِذُون فَكَذذَّمُهُمَا فَكَانوا مِنَ الْمُهلَكين. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِن مَرْيَمَ وَامَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا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 أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون مَا آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ لَهَا عَامِلُونَ حتى إذا أَخَذْنَا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنقَصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِسَامِرٍ تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَبِّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ